الله لا يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا كانهم بنيان كانه بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أني رسول الله اليكم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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين, وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدُلُّكُمْ على تجارة هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ مِنْ عَذَابٍ أليم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 وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْلِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ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 بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ضَاهِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله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 اي ينبئكم بما كنتم تعملون اي ينبئكم بما كنتم يا ايها الذين امنوا اذا نوديت للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 اللهو ومن التجار والله خير الرازق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إليه انك الله والله يعلم انك لرسول والله يشد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بام هم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشف مسندة يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوا قَاتَلَهُمْ اللَّهُ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُم رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّأُسَهُمْ رَأَيْتُمُ يَصُدُّونَ وهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدن قوم الفاسقين هم الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَادَى رَسُولَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَادَى رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ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 لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن والله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك بانه كانت تاتي برسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 ي يجمع ل الج عذلك يوم التظاب يوم يجمعكم لومجمع عذك يوم التظاب ي يجمعكم لوم الج عذ يوم التظاب وم وَلِحَيٍّ وَكَفِّ عَن سَيِّئَاتِ يَكفِّرُ عَن سَيِّئَاتِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ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 يتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا فإن الله غفور رحيم إن ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوط نفسه فأولئك هم المفلحون إن تُقَضُ الله طَلظًا حسَن يضعرفف ملَكم وَيَغفك والله م شكر حَلي عَم الغبِ والشغادًا عَِمُ الضَب والشادَة العزيز الحكم عذ بِالله من الشَّيطانِ الرجم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف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 سائكم ان ارتبت بعده غنه ثلاثه اشهر ولا اى لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله اجعل له من امري يسرا ذلك امر الله انا زلله ومن يتق الله يكفر عن مسيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستردع له أخرى لينفق يوسعة من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 وَسُنَّتَ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ تجري من تحتنا الانمار تجري تحتنا الأنمار خالدين فينا ابدا قد احسن الله له رزقا الله له رزقا الله الذي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 الملائكَةُ بَذ ظَغيد عسّ إطَلق ك أي بدهُ أزاجَ أي بدلَهُ أزاج خَيرًا م ك مسلمات مسلمات مؤمناتِ قتاتةبات.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 تكادُ تم يزُ منِ الغيف كل ماطف أفوج سألَهُم خزَنَةُها سألَم خزَنَت ألم يأتك نذير ألم يأتك نذير قال بَلَ غدَج أنا نذير فَكَذذبَنا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 عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبالهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبط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 بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجاهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي آشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 العلم عيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أكان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا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 انطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن النغل يوم عليكم مسكين وقدوا على حرد قادر فلما راو قالوا اننا ظالمون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 سَأَ رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ يعلمون أَكْبَرُ للمتقين كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ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 أسلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود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 من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي نجي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفطنون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 لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَجْنُون فَجاءَتْ بَغْضُ قَوْمِهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِي قَوِيٍّ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثمود وعاد بالقانعا فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيا واما عاد فاهلكوا بريح صرص لعاتيا سخرها عليهم سبع ليال و ثمان حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لَمَّا طَالَ مَاءُ الْبَحْرِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ مَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيْنَا أَذِنُوا وَعِيْنًا فَإِذَا نُفِخَ فِي صُورٍ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ فَيَوْمَ اذِنَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَهِيَ يَوْمَ اذِنَ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يوم اذا تعرضون يوم اذا تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امتقرا كتابه ان وطلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشغفوا ذنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله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 صَلُّوْا ثُمَّ فِي سِرْتِهِ ذَرعُ مَا 70 ذِرَاعًا فَاسْمَنْقُوا إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ العَظِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ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 قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ تَذْكِرُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقينين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه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 الكافرين ليس لهم دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقدار في يوم كان مقدار 50 الف سنه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 للشواء تدعو من ادب وروى وجمع فأوعى إن الإنسان خلطه لعانه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 انغم غير ملومين فمن يتغاوروا بذلك فاولائك هم العادون والذين غل اماناتهم وعهدهم راعون والذين غوا بشاداتهم قواممون وال بِينَ أم على صَلَات يحافِظون أولائكَ فيِي جَّات مُكرمُون فم المذينَ كَفَوطِ بَلَ مطين عَ المين وَعَن الشمانِ غزين. أي طمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارح والمغارب إنا لقادرون على أن نبذن خيرا منهم وأما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصف ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم من لك ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنتهم لهم وأسررت لهم إثرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني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 خَطِيئَتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا النَّارَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آنِصَارَا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارَا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن هدى قلبي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين الا تبا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 وأنه تعالى جد رَبِّنَا ما اتخذ صاحبة وَلَدَا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئات حرسا فوجدناها مليئات حرسا شديدا وشغبا وان كنا نقعد منها مقاعدا للسمع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 يعجز الله في الأرض ولم يعجزه هرب وان لما سمعنا الهدى امننا به فمن امن بربه فمن امن بربه فلا يخاف بخصا فلا يخاف بخصا ولا ظمطا وان من المسلمين من القاسطون فمن اسلم فاولائك تهرو رشد وانما القاسطون فكانوا لجحنم حطبا وان لو استطعموا على الطنقه لاسقيناهم ماء غدقا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 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي جئ رني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلى غمن الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان لهنا رجنا فان لهنا رجها خالدين فيها خالدين فيها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريبا يُحِيطُ بِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي رَصَدًا لِيَعْلَمَ مَا أَقَدَّ أَبْلَغُ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَأَحَاطَ فِيمَا لَدَيَّ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيَّ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا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 ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم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 تجدوه عيد الله هو خير واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنع تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطامع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأق صود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 سفر سأصليه سفر وما ادراك ما سفر لا تبطي ولا تذر لا تبطي ولا تذر لوحه للبشر عليها تسعه عشر وما جعلنا اصحابنا الا مل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 عاب اليمين الا أصحاب اليمين في جنات يتسالون في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حبر مستافرا فروت من قسورا فروت من قسورا بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بلا فُونَ الْآخِرَةَ كَلَمَاءٍ إِنَّهُ تذكرا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 يومائذ بما قدم وأخر يون الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بلإنسان بل على نفسه بصيرة ولو القام عذيرة ولو القام عذيرة ولو القام عذيرة لا تتحك به الإسانك لتجلب.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 ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق قلتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل مية مطى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ثم كان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس, أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تمليلا ويطاف عليه وتيو واكوا بان كانت قواريره قوارير من فضه قدذروا تضيره ويسقون في كاس كان مزاجها زنجبيلا عينا في جاء تسمى سلسبي خلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلما ام خورا واذا رايتهم رايت, رأيت نعما وملكا كثيرا عليهم ثياب سود خضر أَوْلُو أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَأَصْفَادُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ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 وَمِنَ الليل فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ غَائِلًا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يوما ثقيل نَحْنُ خَلَقْنَا نَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ ذَلِكَ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَمَا شَرَتْ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاطِع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 فاجعلناه في طرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَاجْعَلْنَا فِي قَرْوَةٍ شَامِخَاتٍ وَاسْقِنَاكُمْ مَاءً وَاسْقِنَاكُمْ مَاءً فَضَّةً وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذْ يَنْطِقُونَ إِلَى مَقَامَتِهِمْ بِغَيْرِ إلى إِذْ يَنْطِقُونَ إِلَى ظِلٍّ لا ظليل له ولا يغني من اللغد ان غثرني بشر لك القصر كانه جباله صفر ويل يومئذ للمكذبين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 اتقين في ظلاله وعرون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا غنياً بما كنتم تعملون إنك كذلك تجزي المحسنين إنك كذلك تجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعون baadahu yu